بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانه وتعالى تكونت في قبرته الاشياء وتوالت رحمته الاناء وانشفت في الارض على السماء وقتبه بمشيئته السعادة والهناء فيرحم من عباده من يشاء وإليه تتلقون والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صحب الخلق الأسمى والمقام الموهور اسمه على هذه الجنة مكتوب من أطعه دفل الجنة ومن عصابه في النار تكبور غسم النبوة بين كتفه مضرور أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة حيث النجاح أو الرسول صاحب الحوض المورود وماء حوضه مسكور به تتعلق الأمان وإلى مدده تشد الرحال وبالصلاة عليه تنفلت القروب أباهم صلي وسلم مبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأخار أيها الإخوة المؤمنون بحية طيبة مباركة من عند رب العالمين فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نعيش مع حضراتكم هذه الأمسية الدينية والتي جئنا فيها بدعوة طيبة مباركة من سيادة المستشارة دكتور احمد السيد عبد العال ومن الحج عبد العديد السيد عبد العال، عضو مجلس محلي المقافظة الشرقية وعضو الهيئة البرامانية للحزب الوطني الديمقراطي في هذا اللقاء الطيب المبارك من سعيدنا ان يكون معنا قناة الجبل التي جاءت لكي تغطي هذا اللقاء الطيب المبارك وفي قيادة الأستاذ محمود عمر المقدم المعروف لدى حضراتكم في هذه القناة التي أسأل الله أن يبارك في القائمين عليها هذا دقاء القرآن سعزت الكلوم وأيضا جميعنا ننظر إلى هذا الوجه الذي يتقفر منه عفر القرآن الكريم وأيضا فبه دائما معفر بسنة الحبيب محمد الله عليه وسلم الأساس دكتور أحمد عمر هاشم رئيس جماعة الأظهر السابقة ورئيس دينة الشؤون الدينية بمجلس الشعب والذي دائما تفخر محافظة الشرقية به دائما لأنه في قلوبنا جميعا وله مكانة كبيرة فأسأل الله أن يطيل في عمره وأسأل الله أن في علمه يا رب العالمين في هذا اللقاء الطيب المبارك أخوة المباني والإسلام يسعدنا أن يكون معنا أيضا القيادات الشعبية والكنفيذية والخياسية والقيادات الدينية بمحافظة شرقية الذين جاءوا إلى خير لهذه الدعوة وأعضاء مجلسي الشعب والشورى الذين جاءوا في هذا اللقاء الطيب المبارك أسأل الله العلي القدير ان يجمعني وان يكون في مستقر رحمته يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الظاهر بقلب سليم قارئنا في هذا اللقاء القرآني هذا القارئ لزعي المعروف قبيلة القارئ الشيخ صاحا النعماني القارئ والمقيم بالفيوم. والذي جاء في هذا اللقاء الطيب المبارك ومعنا ايضا من أسرة المبتهلين المبتهل الاول الذي حاج هذه الجائزة من ازاعات القرآن الكريم من الازاعات المصرية والقنوات الفضائية مولاني الشيخ محمد صابر المبتهل الازاعي المعروف في هذا اللقاء الطيب المبارك ونظرا لاننا سدفت هذا البرنامج مع قناة القدري ان شاء رب العالمين العالمين. وأعلم حضراتكم أنه بعد الابتهالات سيقوم اللقاء مفتوح بينكم وبين الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم إن شاء الله العالمين أطرق المجال للأستاذ محمود عمر لكي يقدم هذا البرنامج عبر قناة البتر الفضائية فالفضل قوات اليمن ونستعرض شهدينا جميعا على العامة المسلمين عبر عشر سنوات الرجع الفضائية فقدنا هذا النساء من هذه القارة المضادة التابعة لمملكة هنديا بحرقة الشرقية لكن هذا المنطقة الدين الوسط هذا المنطقة أعزائي المشاهدين الذي استنا فيه مفكك الهجوم النووي وربت في والمتفاق قوة أعلماء الأجداء للناجر من عدن الوحدة على سبيل المعيشة هديش يتعجع في هذا القرد والذي يتعجع في الفضور قضيلاً العالم الذين لما في هذا العصر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 عدو عن تائر الديني مفضيفة هذا الأرض الديني وماذا المنطقة الديني الكبير كما نشرفنا في حضور حيضا سيادة المستشار، المتابة الثور أحمد السيدة العديد في عرض العالم أستاذ القانون الدولي لجامعة الكوائي والذي حضر صيصا لقدور هذا المنطقة الديني الكبير المطامة مركة الدينية من المعرضة الشرطية لجمهورية نيسة العربية كما نشهدنا مقايفا ان نشهدتنا المتاد الدكتور محمود عمر هاشم الشيء العميد الصابق بكل دي ديكتراسات الإسلامية والعقاطية للمنات جامعة عقصها البعضيزي القاضيق وأفاس إسعاطيني ستجامعة عقصها معنا عكلا الأستاذ القاضي والأستاذ علي العسولي المحامي كبير على روح الشعرية الحمار أيضا من للجميع وراعي هذا المنطقه الاثيريه الموزعه وصاحب الدعوه الحاج عبد السيد عبد العزيز هذا يوضح ان عضو المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الشرقيه ومعنا ايضا وكيل حمله الشعب المحلي لمحافظة السيد الاستاذ محمد بن حسين النوري حسين هذا يمثل جيلنا وما من المسادة التطور من كيادات الشعقية والانتوزية والسياسية معنى مقادة النسائية بين كورا لينا نجل عدوها من, من التحقيق بجرد عزائي المشاهدين ما أتمنى أن مثل هذه المتفايات الدينية وما ويقفل معتفالات والمحفظات بكافة المنسبات الدينية والمحفظات من حول علمات من أجل حتى الدين حقا وأفضل هناك هذا المنطقة الديني الكبير في خلق معالي مع علاقة المنازجة مع طارق الشيط طارق المالي الطارق سيفور وكي بسم الله الرحمن الرحيم دعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وداد الشم ترب و سَنُنَذِرُ وَجْهَ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّ رَبَّهُ أَعْلَمُ بِهِمْ بَلْ هُمْ وَإِنْ عاقَبْتُمْ جَاوِزُوا بِمِثْلِ مَا أُنْزِلَ اكبر راها سبحان الذي أسرى عبده ليلا من المسجد الحراري إلى المسجد الأقصى الذي Allah, Allah, Allah Allahümme salli alâ'n-nebî. Eyy ما والله صاح إنك والله وما يوقع عنها it's not Grow <laughs> الله اكبر راحتك راحتك بسم الله <laughs> oh, <man. laughs> What the back is you back <meltática> بسم الله والصلاه والسلام على في جميع العالم الاسلامي اطرش على الاخ الكريم عبد الرحمن الشريف طبعا كما اوضح اول السيد من في ساعه في هذا الكتاب التاريخي الموسع الذي ينطره لقدر صمره صنادل القدرة من مركز ليبيا بمقامرة الشرقية هذا الحفل الديني الموسع الذي يحضره نسيج من القيادات الدينية والمسرحيه معنا في هذا اللقاء الديني المبارع صاحب الشيخ صبري العبادة وكيل مديري الأوقاف الشرقية وضابط الشيخ أبو كير مدير الأوقاف ليبيا كما يسعدنا أيضا ممثل الوحدة القضائية في هذا الاجتماع. سيادة الخمس مكاري راعي كنيسة منشية غانم عزائي المشاهدين مع أيضا المجادات النسائية السيدة نجاة القمره بعد أن نستمع إلى هذه الآيات الغرآنية المباركة نستمع الآن إلى هذه الكلمة من سيادة المتشارة الأستاذ الدكتور أحمد عبد العزيز السيد عبد العزيز أستاذ الطالور الدولي الجامعة الكويت